أعلم هذا شيخ الاسلام شخص سنعك كان يقول أنه شخص سنعك يميلي هذا أنهم إذا ذكروه يعني يعقبونه بعض الناس كان يترحم عليهم بعض الناس لا ترضى عنهم وبعض الناس نلعنهم بعض الناس نسبهم سببهم لكن المسلمهم بالسبابة ولا بالعلم فكان إذا ذكر المؤمون يقول هذا يعني من نظر أن الله لا يحضرنا يعني بس اللي بقرعون اللي بقربهم ما يقولون ما يغفر له الله عز وجل ولا يقسمون لكن باب التنفيذ عما يجدونهم البطل وكراهيه الليبان هل هو الله كل عمي والله أنت المنبوس التوحيد نعم وأنت أحق من يفتهم في صدته نعم لا يدرك الغاش ولا حك الله أن تقول كلام. فإن ملاكنا إلا بعد يمين ولا يبين إلا بعد إيمان <تصفيق> صحيح. هذا صحيح. هذه مقدمات صحيحة؟ نعم. أجاب المحدثون والعلماء بعد تشديد عليهم وبعد أمره بضرب أعلام التصعيد وبقي الإمام أحمد ومحمد بنو فحملت الزيود والحديث مواجهة مقابلة المأمون التي أناده الله وهما في الطريق إلى فأعيدا إلى بغداد وما تردونه. الطريق من يشدد في وقصه المعامله وثقل محمود عليه وسجل الامام احمد في بغداد وكان المعتصم وكان المتسم على الامام احمد اثناء ضربه وسقمه ويقول له الا تقتل نفسك إني والله لشفيق عليك ويحكى احمد ويحك احمد اجرني حتى اطلع عنك يا وهو يجيب أعطوني شيئا من كتاب أو الله أو سورة رسول الله. و ذلك لأن المأمون قد أوصى أخاه بالجد في مسألة المحان وحمل الناس عليه. و جاء ضاق وسار بنفسهنا وشد على أني الاسلام حتى ساوره الملل. ولعله تمنى لو استطاع الخروج من المحنة. و قد و قد جهل ما سبب نفسه لأحد الناس المتزعجين. أشنا يعني ما فعله يعني ما تصل وعن محمد هذا الموزن الثاني الواثق مع افند بن ناصر الخزاعي رحمه الله عليه هذا المتكاثر العلماء والعلماء العلماء كذلك فعل به يوسف بن لحي ابو العلماء الشافعي التلميذ الشافعي الثاني بعد الموزن لمن عذبوهم وقطعوهم عن السلح وأظهر السنة فقام وقتل من نسي ثم صلب في صنيرة وحمل رأسه إلى ركاد وعلق في أذنه رقعة رقعة هذا رأسه الذي يمشي في الجبل أتلف أمير المؤمنين بعد إيقاده في بجه عليه في خلف القرآن من هذه السفينة ما هذا الله نعم من الرجوع إلى كه فأبى إلا المعاملة والتصريح، نعم. والحمد لله الذي أرسل به إلى ماله وأليم عقابه. نعم. وإن أمير المؤمنين ساله في ذلك فاقر بالتشديد وتكلم بالكفر. والله بس كذبت، بس. كذبت والله. نعم. أمير المؤمنين دمه ولعنه. رب العالمين والله ما زالت الامه ترحم على. أمر بسجين يوسف بن يحيى دوارقي أكبر أصحاب الإيمان الشافعي بعد أن هملا إليه من مصر، وقد مات رحمه الله في السنة 2031 الميلادية. وانما أثر في المتوكل بعد أقيل وانما أثر في المتوكل بعد أقيل لوقف إنهاء المحنة وتغير رأيه قتل الإمام العام أحمد بن نصر الغزالي. لانه حضره لما ضربه والقتال بسيفه ابتدى ضربات وهو في وثاقه رحمه الله وقد كان من اكابر العلماء العاملين القائمين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد اثنى عليه امام احمد وقد سمعه الحاضرون يردد يمدد لا اله الا إن الله اثناء قعنه وضربه وسقوطه ترمده الله تعالى برحمته واذنه واجله من البشر يا اخي نتكلم الإسلاميين من حسد أن يفرطوا ويقولوا أرانا وما يفترون هذه هي أغطى من الكلمات ورحمها دفع عبد العزيز الكناني على المنوذكي بذكرى من دفع الإمام أحدهم عبد العزيز الكناني أيضاً جاء وهكذا كان كثير من هؤلاء الألم كانوا يؤتون منهم من كان يرحل ناس ابن ايضا بن حماد و بويدي واحمد وحبوين بن نصر حميد لكن منهم من كان ياتي من اقاصي الدنيا لاقامه الحج على الخليفه وعلى هؤلاء المعتزله اضطاحوا عمر العاص ومنهم عبد العزيز الكناني وليس من المشهورين وليس من المعروفين ولكن جاء ايام يعني يعني وافق وافق مجيئه ووصوله الى بغداد يعني موت المجرم الواثق واستخلاف المتوكل نعم فكان يزور كل ليله ولعله رحمه وتأثر وكان يرد ما رااه نعم وكان يردد ما دخل عليه من الوزراء والقضاة من حاول أن يطمئنه لما حدث فبم فبما, فبما قاله الوزير محمد بن عبد الملك أحقني الله بالنعم؟ يقول ثلاث أيام ما خرج إلى يعني دار الحكم وكان في بيته وشاف يعني شناعة موت أحمد المناصر أحمد الله يعني نعم فكان يردد الكلمات اللي كان يقولها أحمد المناصر مزاح طبعا خاف كثير شعروا بهذا الإحساس وهذا هذا الاتجاه المتوكل المجرمون المعتزنة قاضي القضاء وكانوا يدخلون عليه لطفئنته وأنه على الحق ولحمله على مواصلة الأمر الذي كان أيام الخلفاء الثلاثة السابقين نعم وقال أحباً يا باب قتله أميره أن قتله يعني ثق بالله وها انا ادعو على نفسي ان الله عز وجل يحرقني بالنار على اعتقاد ان فعل الأمير المؤمنين ما قتله الا إلا كافر لا تخاف ادري ايش أمير الامير المؤمنين ما قتل الا ذاك على على ما ذا كبري وقتل الكافر حق يعني اراد ان يطمئنه أن قتل فلان كان كان حقا كان واجبا على الخليفه نعم فدعى بهذا الدعاء لطمألة الخليفة المتوكل ولحمله على المواصلة نعم فأه... من إلا, إلا كافرا يعني ما لم يقتله إلا وهو على الكفر ما قتله إلا كافرا ما قتل إلا من استحق الكفر هذا مراد نعم قبحك الله قبح قولك نعم وقال هذا المجلو الكبير نعم ضربني الله بالفارج كل واحد دعى على نفسه دعوه حتى يطمئن المتوكل فذاك دعى من ان يحق ولا من ان يضرب بالفارج لا ان قتله الواثق الا نعم لكن نحن على الرغم من ان هذا كل هذا التكفير والتقبيح ولكن اهل السنه سبحان الله كيف توقفوا ولم ولم يكفروا احدا منهم ابدا نعم. قال هالسمة لأعلام. هذا الطاهري يعني أيضا من القضاة الباش. اسمه كتبية. نعم. قال الطاهري الله وإربا إربا ان قتلو أمير المؤمنين إلا كافرا. نعم. ويقول المتوكل أما ابن زياد فأنا أحب. هذا هو اللي هو اللي يقول. نعم هو اللي تتبعهم وجابهم في النهاية. نعم. أما ابن زياد نعم. هذا الاول هذا الأول محمد بن عبد الملك الزيات الوزير نعم في خزاعه وعرفه بعضهم فنسوا لدعائه احمد دخلها مش الحال في ارض قبيله قبيله قطعتها اير كما دعا عليه كلهم منهم الدعوه التي دعا بها على نفسه ها المتوكل اللي يروي هذا من شاف هذا راي العين المتوكل نفسه نعم رحمه الله نعم فقد دعوه الى بلاد الروم وانما الله في تلك البلاد 24 قبل موته نعم يقول ابن كثير في وصف محنه ووقعت فتنه سماع ورحله شرحاء وداعيه زهاء فلا احمد الله عليهم جميعا متاهب السنه نعم هذه الشيئة مثل الشيئة نعم نعم المبارئ عادة ها ما عندكم مراءة قصة اتهاء المحنة على يد الشيخ الشامي نعم نعم ها ها ها ها اللي يا أخوة نحن لم يكن وقت في وقت والله كان وجعنا قرأنا. يعني اللي أتمنى أن يعني الرجوع إلى كتاب الشريعة الأجرلي في واحد 91 سبعين الطبعة القديمة الطبعة الأولى صفحة 91 ذكر الأجر رحمه الله القصة كاملة والحوار الكامل الذي جرى يعني الواثق في أيام الواثق المجرم مع رجل حتى أنه إلى الآن يقولون رجل الشام ويترحمون عليه أهل السنة باطبة ويعني دون معرفه دون معرفه اسمه مهم من المشهورين أبدا ولكن ايضا هذا جاء من بلاد الشام من اقاصي الشام جاء الى بغداد تقول الروايه انهم نصحوه كثيرا اين تذهب تقتل كم قتل خاص أواخر اواخر ايام الواحد المؤمن قال لا والله لا بد ان اذهب واقيم الحجه عليه وان تصلي علماء السنه فصر على هذا مع ولده ولد عمره تقريبا عشر سنين وجاءوا المسجد مسجد الخليفه ليصلي فيه الخليفه طبعا ايام ما يخطبون يعني قبل كانوا يخطبون الخلفاء هو اللي يخطب قريب هو لكن أيام يعني المامون المامون كان يخطب وماترك المعتصم ترك وكذلك الواثق فشهد لهم مجلس يعني مكان خاص قريب من الامام والمحراب والمنبر جلس يعني الخليفه والرجل الرجل الشافي جاء مبكرا جدا وجاء في الصف الاول على يمين الامام قليلا وجلس مع الولد ومتفق مع الولد انه بمجرد ما تنتهي الصلاه اذا نغزتك تقوم وتستقبل المصلين جميعا وتسلم مرتب معاه فبمجرد ما سلم والناس يعني, يعني على طول قام الولد واتجه الى المصلين وسال والده بصوت مرتفع مع الوالد تحت يعني هذا هو هذا ابوه قام هنا لكن رجع شوي في الخلف طوال بأعلى صوته كابته فقال أنا قال فما تقوله في القرآن السؤال هذا خطير جدا في ذلك الوقت قال ما تقوله في القرآن قال القرآن كلام الله الغير مخل بس ما كمل إلا مسكينه الجند والحرس والشياطين <تصفيق> والقصة جميلة جدا وبعدين يعني طلب منه التوبة قال أنا أدعوك إلى المناظر يعني قبل التوبة تعلق نعني كيف اتوب وأنا إيش لم لم أقتنع لا بد من المناظره والمناقشه قال لك ذلك وما ذلك إلا لأنك رجل غريب يقول له الواثق المجلم يعني ما نعطيك هذه الفرصة إلا كونك غلي، والغريب يعني له الآن طلعت فيه الشيمة، طلعت فيه الشيمة مع الغربة، والغربة كان يجيبهم من أقاص الدنيا ويذبحهم ويقطعهم. فالشاهد المناورة جميلة جداً ما عندنا وقت، لكن شوقناكم للرجوع إلى إلى قراءتها كتاب الشريعة للآجري، طبعة الأولى صفحه واحد وتسعين مكتوب عندنا، مفروض إنه مكتوبة، يعني سارجع الى قراءتي اسئله جميله جدا ما زالت الامه الى يومنا هذا يعني جعلت من اسئله الرجل الشامي او الحوار يعني ملخص الحوار هو اصل لكل حوار وينفع ينفع شبه كلمه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات لما قلنا لكم الذي أنتم لما لاحظتم لما كنا نشرح كشف الشبهات في عقيدة واحد إنه هذه الكلمه يعني تنفع لكل شبهة نفس هذا الحوار الذي ساقه هذا الرجل الشامي في مجلس الواثق المظلم والله ينفع حوارا بين كل سنة وبنها أبدا يعني تسلسل الرجل مثل ما يقولون يعني علماءنا يقول سبحان الله يعني في مثل أحمد بن حمل وفي مثل محمد بن روح وفي مثل نعيم بن محمد وفي مثل أحمد بن نصر الخزاعي وفي مثل يوسف بن حيدر المغيب في وفي وفي وفي علماء كبار جدا بل هم الذين شاروا إليهم ويعني لكن توفيق الله عز وجل الله عز وجل أراد التوفيق على يد هذا الرجل ولعلها ايضا مثل ما يقولون ان المحنه جاءت في اخرها يعني جاء هذا الرجل مع صاحبه ايام الواثق المجرم الاكبر يعني المجرم الاكبر في المحنة هو والواثق لكن جاءت في اواخر ايامه ويذكر بالكثير والطبري كذلك ان الواثق يعني من شده بطش والفتك والعنف يعني دخل فيه شيء من البلد بل دخل في من حوله كله يعني راس إلى متى إلى متى وحنضرب الناس وهذه العامة كلها تزدحم وين عند باب أحمد ولا أحد يجي عند وين ولا أحد يحضر متى ولا يسمع منهم ولا العامة سبحان الله أكلت يوم الجمعة سود فساورهم البلد ومما يعني يروى في مساوره الملل كان عند الواثق وعند المعتصم من أيام المعتصم في واحد قال له عباده ويغني الخلفاء يعني عندهم اللي حق الطرب وعندهم اللي حق ايش يعني يفرد وينفش اذا جاء تضيقه ولا شيء يجي هذا هذا بس وظيفته إيش ينكت حتى خليفه يعني شوي يبتسم ويضحك هذا اسم عباده هذا المنكث هذه وظيفته وظيفته إيش مثل ما عندنا بعض الوزراء وظيفته منكت يمكن ما تعرفونه نحن نخاف نسميهم <تصفيق> كلهم مسجلات شغالة فالشاهد وزير لكن وظيفته الأولى ايش انه بس يفرج على الخليفة إذا ساوره الهم وغمه عجل وضيق، فدخلوا على الواتب اليوم كان خلاص متضايق قال ما أريد ولا ضوئية ولا بس ولا شيء ضيق شديد جدا. أمكن ما ظلمه من الظلم هذا وارث الظلم هذه و هذه ورثت الظلم، فالشاهد دخلوا عليه عبادة قالوا شو كيف تقدر؟ لا عباد بس أنت مؤخر وتركول الخليفة فدخلوا ويصيح من الباب بعيد من الديوان ديوان الحكم <تصفيق> يقول يا خليمه المسلمين لا أمير المؤمنين يا سيدي يا مولاي يقول نعم هو بس يردد الكلمة خلاص ناديتني أنا, انا قلت لك نعم أتكلم وهو يردد الكلمة ويقع في الأرض ويقوم ويضحك لا لا قال عظم الله واجرك عظم الله واجرك يا سيدي عضم. قال من من من اللي مات عظم الله أجره في من وهو بس يردد عظم الله أجرك حتى غضب وقام وقف قال عظم الله أجرك في القرآن <تصفيق> <تصفيق> شيطان كيف طرت عليه بعد ما يعني غير حاله من الهم والحزن إلى إذا يعرف من اللي عظم الله فيه به فبعد الترقب فقال له عظم الله اجرك قال او يموت القران ويحك يا فلان قال كيف لا يموت الست تقول وتحملنا على القول بانه مخلوق وهل من مخلوق لا يموت يا اجر المؤمنين في مخلوق ما يموت فقام يضحك الخليفه المهم يعني الملل ساورهم الى هذه المرتبه قال عظم الله اجرك هذا والبهيمة يضحك والبهيمة يعني يقولون هذا عبادة يعني أيضا لم يقتنع بالقول بخلق القرآن <تصفيق> فجعلها مثل يعني مضحكة مثل يعني يسخر به على الخليفة وعلى الخليفه الخليفة قبعة فالشاهد مع هذا الوضع جاء هذا الرجل الشامي والحقيقة وفق أول سؤال سأل، ولا أمن أقول يعني هذه الأسئلة أو طريقة الحوار وترتيب الحوار والله يصلح لكل متابع ابتدع بدعة، وكذا ما أقول يعني من مجالس كثيرة. حفظناها وحفظناها حتى للعهد، وممن يعني حفظت من الوالد رحمة الله عليه حفظت هذه القاعدة. لأن كانوا يعملون أمور كثيرة جدا من البجع على العوام فكيف؟ فأبدأ قنعناهم بسبحان الله بهذه السلسلة احفظيها يا بنتي تنفع كثيرا جدا وما تحتاج كثير فذل ما قلنا يعني أحمد بن حنبل ما قدر يقنعهم نعيم بن حماد ما أقنعهم أحمد بن راسل راه لكن سبحان الله هذه الأسئلة خلي فعلاً الإنسان ينحصل في زاوية المبتدع يعني ينحصل في زاوية ودائما هذا السؤال فأسأله هل هذا الفعل؟ أو هل هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه؟ علمه رسول الله طبعا طبعاً جابولة ابن بيدوآن وجابولة عن الكبار المرتجلة والخليف وميالس وفقال لهم هم ربه ها هو كيف؟ مربط بالحبال وقاله وقاله وقاله عند المجلس فبأدب واباحترام قال هل يليق بك يا ابن بيتي رسول الله يعني نزبه إلى بيت يعني أنه هو هل يليق بك أن تأتي بمن يجلس على هذا العرش ابنك الدبال قاعد فوق وأنا حطني تحت ومربط بالسلاسل ده قلت الخصم يعطى ما يعطى لخصمه عند يعني مناقشة الخصومة أو فتح باب الحوار في الخصومة وغيرها فاعتذر له الواثة المجرم قامش واعتذر قال فكوا عنه وقيدهم له يعني لعريبة الكرسي الشاهد فقال يوجه كلامه لمن؟ لخليف خليف يقول لا, أتكلم لا لا نتكلم بميدؤات لا لا نكلم بك أنت لتستحق لي وجه أنت أبلو أبن رسول الله أنت كذا أما هذا قال لا نعرفه من هذا البيئة هذا ما العلاقة فيه هذا يخسر قال وجهك لا تقول يخسر قال والله يا أمير الأمن يغسى أنت ما ستكون بالبرصة ولا نوريك أنه هج كيف يغسى أثارهم بكلمات إثارة وكلمات أدب وكلمات احترام ثم قال هذا الأمر علمه رسول الله جهله رسول الله وقف من الفيديو هذا وشكم قال جهله ها مصيده وقال عالمه بيطلب منه الدليل آه. وثم تسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم الى أبي بكر الى عمر الى عثمان الى علي ثم قال هذا اقر انه علمه قال علموه. هل دعوا الناس اليه وامروا به ام كتموه حمله على القول والاقرار بانهم كتمو لا كتموه كتمو اذا ما دام هم علموا وكتموا لماذا انت لا تعلم و سبحانه هكذا ها وان جاء في الاخير كلمه أنا لا وسع الله على من الذي سعه في دين الله ما وسع رسول الله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هذه الكلمه يقولون كان يعني ينام كذا على صلاه ظهره يستلقي ويراقب النجوم ويردد هذه الكلمه انا لا وسع الله انا لا وسع الله فهذا الحوار عظيم جدا يعني ارجو ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> اقراه واحفظوه والله انا مثل ما قلت لكم احفظت الوالد لا يقرا ولا يكتب لا يقرأ وكان يتألم لعدم يعني وده يتمنى أن يقرأ شيء من القرآن لكن الشاهد هذه القاعدة حفظها والله انتهت من حياته كثير جدا من البدع التي كانوا يمارسها وكانوا يمارسونها الناس هنا في المآتم وكل المناسبات المناسبة والموالد وغير كلها تلكت ولله الحمد والمنى في هذه القاعدة وأذكر أواخر أيامي وأواخر أيام رحمه الله للمجن انا انتقلت هنا في جنوب السره وكنا نصلي في مسجد وهذا المسجد اللي عند البيت امامه خريج يعني الشريعه هنا وقاضي في قاضي في محكمه الكويت كمل الى ان دخل في سلك القضاء هو اماماتينا في يوم في رمضان كنا في يوم يوم 19 رمضان هو افطر عندنا يعني وجينا نصلي صلاة المغرب بعد الفطور و جاءنا نجالس الجملة فالامام بعد ما أرتبت من الصلاة و سيدنا نعرفون لدينا نبه قال ترى اليوم ما احنا نبه نبه نبه نصلي تراويح بعد الأشياء اليوم ما عندنا تراويح لأننا نصلي قيام الليل يوم او بكره ماشي احنا نعرف ان الاصل صلاه القيام يوم يوم ماشي يوم الواحده ثاني قالوا يوم او بكره طيب لما كمل الشيخ لما <لن> كان فعلا لها سنتين ثلاث يعني ابتدعوها في الكويت خاصه المسجد الكبير انو يصلون بليله قبل ليه انا واحكيهم انه يمكن رمضان يصير كم سنه وعشرين فنكون نحن صلينا كم عشرة. ها طيب اذا رمضان صار ثلاثين كم صلينا احدى عشر يقول لي خير زيادة الخير خير زياده الخير خير. الكويتين. هذا القاعده الكويتيه في السنه <تصفيق> فبعد ما انتهى قال يا شيخ قال نعم عمي <تصفيق> قال اليوم ولا بكره قال نعم عم هو هو الاصل بكره لكن احنا بنصلي اليوم احتياط يمكن شهر رمضان يصير كمل كمل التعليم شاف التعليم قال احتياط قال لي قال هذا الاحتياط سواها النبي عليه الصلاة والسلام والله أنا فرح كثير جدا. قال هذا الاحتياط يا شيخ سواها النبي سواها النبي صلى الله عليه وسلم وقف الشيخ قال لا يعمني قال سواها أمو بكر قال لا يعمني قال سواها عمر قال لا يعمني قال سواها رضمان والناس المسجد مش هش اللي أول يوم جاي ما شافوه كمان شوفوني أنا أنا لك ما يعرفوه سواه زو قال زوها علي قال لا قال إنا نتقي الله فينا شيء ما سووه أنت ليش تريد تسويه وقف سكت ما قال يعني هذا حيات وكذا كان وزعل قال زعل كثير جدا بده قال يقول لك ما سواها النبي ما سواها أبو بكر وما سواها عمر وانت تقول احتياء ايلا لا تقول احتياء الاحتياء هم نش ما سووا احتياء وقام ومشع قال لي قم قم قم قم ما عندهم صبر فقال خلاص يا عمي والله ما راح نصلي تكفى لا تزعل وقام وجاوه قال الوالد تتليل قال عادل قول للوالد <تصفيق> والشاهد الحمد لله إنه إيش ما صلا قال خلاص ورجع وصار بعدها ما يصلي يعني إنه الشاهد قاعدة جميلة جدا وهذه القاعدة مصدرها من هذا الرجل الشاهد رحمة الله عليه وهذه علي. علي الكورون يعني من أسباب انتهاء المعدة لأنه في أواخر أيامها تقريبا خمس أيام سبع أيام عاش الواثب لم يضرب أحدا لم يجلد أحداً لم يسجل أحداً يعني بس لكن بس قال نايم كذا لكن ما يعني ما وفق يعني كان المفروض انه يرجع لي يعني للحق لكن هو امتنع عن التعليق والسجن والجلد وغيره لكنه لم لم ليه كل ما صار قال وصيه أخي وصيه خار ان علت عليك وعلى أبوك وعلى عمك نعم نعم قرأتهم المبادئ والعملات اللي تزدهر فالآن انتبهوا والآن هذه أصولهم ومبادئهم يعني انتنبه لها هي الأصل في الماضي لا كله تاريخ لكن حتى يعني عايش تاريخنا نعرف يعني موقف العلماء وعلماء اهل السنة هذا تاريخ تاريخ مشرف لعلماء اهل السنة دائما وابدا تاريخ مظلم لمن لأهل البدع والأهواء هو حرم الله نعم أنا وصول أهلي البناء فإن المؤكدية من أو آراء أو أصول كل ما في أهل بجعة إلا وقد أصلوا اصولا قعدوا قواعد وضعوا الضوابط وهذه الضوابط كلها غير مستوحاة من واحد يمكن طبعا نحن لا يظلنا قواعد من الضوابط نعم لكن نحن كل قواعدنا لكن نحن دائما نفرق ولا كل الناس عندهم يعني اهل السنة عندهم قواعد عندنا ضوابط ولا لا باب الناس مو عندنا كل الابواب عندنا ضوابط عندنا قواعد في المنهج عندنا ضوابط عندنا قواعد لا شك طيب خلي ليش انت ليش تعيبونهم ليش تعيبون انه اهل البدع لهم قواعد وانتم أيضا لكم يا فرق عظيم جدا بين قواعدنا هذا قولوا لا في عقله تذكرون أكيد ها قلنا إحنا قواعدنا استقرائية وهم قواعدهم آه. قالوا العقلية آه. ابتدائية يعني هم ابتدوا بوضع القواعد ثم نظروا في النصوص الشرعية على هوا القواعد نحن لا يريد كلمة استقرائية معناها استقرئت من النصوص بالضبط تماماً نثلنا يومها بمثال ما هو؟ قواعد النحو قواعد النحو نحن الآن نعرف أن الفاعل مرفوع والمفعول ما هيش؟ هو المبتدى مرفوع والخبر يتبع ما هيش؟ ها؟ يتبع المبتدى ولا لا؟ ها؟ الجر الجو تجرب وإيه؟ قواعد حروف الناصبه تنصب الحروف الناسخه كلها في ذراعه وان اخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر وكان واخواتها ترفع المبتدا كل هذه قواعد هذه القواعد منين هل وضعت القواعد وبعدين طبقنا الكلام طبعا في ايامنا نعم درسنا القواعد عشان نتكلم على ضوء القواعد لانه خلاص اللغه واحد اللغه ايش لكن الاصل الاصل ان هذه القواعد استقرئت من كلام العرب ومن النصوص التي كان العرب يتكلمون بها سليقه واضح لان العرب اسبق من القواعد القواعد متى وضعت يقولون تاريخ اللغه انه وضعها ابو الاسود الدؤلي هذا وين ايام عن أيام علي بن أبي طالب لا ما عد يحتج بكلام العرب اللي في زمن علي ابن أبي طالب ليه؟ لأن الأنسل اختلقت العجمة دخلت وغزت على اللسان العربي صار العرب كلامه عرب لا شك أقحاح عرب ما في أعظم من طريق في العروبة ما في لكن لا يحتجوا بلغة الناس من حيث العربية بعد دخولهم في الإسلام، ليه دخلت العجمة؟ ويقولون أبو الأشوال الدولي ندبه من إلى وضع القواعد، هاه؟ ليه سمع ولد صغير من أولاده، يقول جاء رجلا لا لا يشكون نجاراً، فعلى طول نادى وكان يسمع الولد هذا الصغير هذا، هاه؟ يقول؟ يقول جاء رجلا فقال ولاد أدرك ألحق أولادنا وحط لهم القواعد ولا بد من تعليم من يومها بدأت الناس تحفظ القواعد حتى تطبق القواعد عند عندما تتكلم وإلا كانوا يتكلمون فهذه القواعد كلها استقرائية كذلك أحنا قواعدنا فيه في الاعتقاد والمنهاج والدين كله قواعد إيش استقرائية نور في النظر الصراعيين نور في القرآن والسنة من القرآن والسنة سنبطوا القواهد هنا حتى يضبط اللسان هنا حتى يضبط المنحة والعقيم كانت بعد دخول البدع متى وضع الناس والعلماء القواعد في العقيد والدين بعد غزو البدع وانتشرت البدع قالوا لا إذا لابد من صيانة عقائد الأمة والشباب ووو بالعلم كيف نضبط قواعد كيف نضبط عقائدهم بوضع القواعد تيسيرا للأمة كلها بأن تنظرة في باب الدين والاعتقاد الكلام ناس يعني مثل ما يقال في اللغة يقال في العقيدة والدين والمنهج بالنسبة لاهل السنة هذا الفرق العظيم بين قواعدنا وبين انتبهوا لا يقول لكم والله انتم عندكم قواعدهم عندهم ليجا يعيبونهم لا ولا نعيبهم ستة واضح نعم وأصول الناسين يشتركون فيها على في الناس المتقرقين باعتدالهم وكذلك لهم مبارئ ومسائل خاصة ببعض عمائهم وأساطينهم والأصول العامة التي يشتركون ويجمعون عن هذا اللي همنا لا شك هذا هو الأصل اللي يسمع المعتزله كلهم والا من حيث الفروق يعني فيما بينهم هذه ما تهمنا كثير نعم يعني القاعده الاولى عندهم او الاصل الاول من اصول المعتزله يسمونه ايش يسمونه التوحيد ها دائما هذه الاسماء يعني في ذكاء لا شيء يعني اللي وضع الأسماء هذه لهذه القواعد يعني هو يقول التوحيد لكن التوحيد شربه هو هو غرق مثل اليوم يدعي السلفيه ها؟ السلفيه شربه وين هم غرق لكن يقول هذه هي السلفيه الحقه نعم يسمون ترغيب بالاسماء لا شك نعم العدل احسن من العدل فيه الدنيا الدنيا كلها تسعى وتقوم ويقوم على ماذا على العادل ما في عادل ما في لا قوامة لهذه الدنيا أبداً والوعد والوعي النصوص كلها بين وعد وبين بين وعيد وعي هذه طلعوا فيها المنزل بين المنزلتين أما الخامسة الأمر من المعروف أجمل من الأمر من المعروف والنعيم المكرفين لا والله ما في أجمل الدين كله يقوم على الأمر من المعروف والنعيم عنه يعني لش اصول وهذه الأصول تعم المكتسبات اللي ما يقتنع وما يؤمن بواحد من هذه الدخول ها لا لا مفهوم نعم نقرا يقول احد ائمتنا هو ابو الحسن الخياط الشيخ الخياط ابو الحسن ابو الحسن يلا هيك طع في كتابه وهو من في البهن الثانية الجزائر مبين عقائدهم ومسلمهم؟ نعم مثل ما احنا قلنا التاريخ يبين انهم ايش نبت حدثوا بعد ان لم. هذا واحد وقواعدهم كلها ابتدائيه طيب كيف نحن نميز ان هذه القاعدة ابتدائيه او هذه القاعدة استقرائية هذه معنا كلها مراجعة لعقيده واحد لكن حرام عليكم لا. اكتشفنا نكون ناسين الأول والثاني، ها كيف نميز أنت الآن قلت أنه في فرق بين قواعدنا وقواعدهم ممكن حتى هو يقول له حتى نحن قواعدنا استقرائية يمكن يطلع مفعوص ويقول قواعدنا ها استقرائية ليش؟ ليش يعني قواعدكم كما أنتم مهمية عليها ريشة ونحن لا لا نحن نحط ريش على قواعدنا هذا قواعدنا استقرائية ها ها نظرون تخسر ها لكن كيف نميز؟ بالتوافق ان النصوص جاء الناس على ظاهرهم ممكن هو يقيمون عليها الحجج العقليه ولا لا عندهم قدره وعندهم قوه على الابناء وعلى المجادله وعلى على البدء كيف توافقوا عدم هذا هم يقدمون بعدين يعتقدون بعدين استقرروا. هم يلومون أقنان المقصوص عشان يكونون هم. كيف أنا كيف الواحد اللي بيعرف كيف يميز يعني كيف قاعدة من القواعد؟ مثلاً إحنا عندنا قاعدة تقديم <تصفيق> النقل على العقل. هم عندهم قاعدة اسمها تقديم العاقل على النقل. يعني كيف نعرف إنه هذه القاعدة؟ ليش ما ليش يعني قاعدة مستقرة؟ أيوة إحنا لا. يلا إحنا وياكم مستقرائين. قل له والله تخسر. ما يمكن تخسر. أنت ومن جاء قبلك ومن يجي بعدك لو يموت ما يقدر يثبت أنه قاعدته استقرائية احنا لا احنا نقدر فما هو بنتي احنا لما قلنا قواعدنا استقرائية مثل ما قلنا النظر في النصوص من خلال النظر في نصوص احمد بن حنبل والشافعي وغيره والاوزاعي استنبطوا القواعد لذلك قواعدنا كل قاعده من قواعدنا بدل الدليل آه. نقدر نجيب عاشره ادله من القران والسنه تؤكد وتقرر القاعده هو لو يبحث شرقا غربا يمكن لو يدور في الانجيل والتوراة ايضا لن يجد دليلا من القران او دليلا من السنه تقرر او تؤيد نقول جيب لنا شيء من القران والسنه يؤكد تقليل العاقل على الناقل والله لو يموت يا بنت لو يموت هو ومن معه يجيبون يجيب ليه ليش ليش ما ييجي؟ هاي كده ليش ما ييجي؟ هاي كده. نقول بيعمل واحد وحنقول لا والله عقيدة واحد تأسيس ولا عليكم آه وحناتفاقنا يوما في يوم عقيدة واحد, يوم واحد من هذا شيء مو حق لما ولا لا لازم يحفظ يا بنتي؟ لقد تزنت منذ قبر حتى لما ندخل القبر العقيدة إيش؟ من لماذا لاحقا من جيب عشرات الادله لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ليش؟ ليش؟ لماذا لماذا لماذا لماذا يمكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا قولوا مستحيل لكن انا بعرف ليش مستحيل لا اله الا الله تركيهم يا بنتي وملو لا لا لا اصلا ان ادلتهم يعتبرون كلها يعتمدون على عقلهم فقط اوكي يعني اذا ان هذه القاعده تضاد هذه القاعده من جميع الوجوه نحن نقول تقديم النقل على العقل هم يقولون تقديم العقل على النقل إذن ها. ها من جميع الوجوه واضحة ولا ما هي واضحة واللي ممكن يتفقان من وجه ويختلفان من وجه لا ما في أي وجه للاتفاق ولا ابدا وان كل الوجوب على على تضاد على اختلاف وهذا الضدان يجتمعان في القران خالص فلو كان من عندي غير الله وجدوا فيه اختلافا فدام النصوص من الله ومن الوحي من كلام الله ومن كلام الرسول مستحيل نجيب نص يعارض نصا آخر من جميع الوحي. التعارض ممكن يبدو لنا في الوهله الأولى، لكن لا ما في تعارض حقيقي بين نص ونص. لا قرآن وقران ولا سنة وسنه ولا قرآن وسنه مستحيل. ليه؟ لأنه كلام, كلام الله وحي الله تبارك وتعالى. القرآن كلامه هو وحيه والسنة وحيه سبحان الله. وهل وحي الله عز وجل اذا أكيد. أكيد. عقيده هذه انا ما بنتبه. إذا كيف احنا نقدر نجيب دليل؟ واللي ضدنا مية في المية يقدر يجيب. لو, لو يموت ما يقدر يجيب. بل كل الأدلة، ضد جميع الأدلة تأمر بماذا؟ باتباع النهى. وإبطال قلنا يوم الرشو كان قال قادر رحمة الله عليه ها قال نجاء نهر الله بطل نهره مع أهل هذا العاقل لا بد أن ها واضح لا واضح أنت ما يمكن القرآن والسنة ما تستعيض لأن قواعدنا ضد هل نقول عدم التفريق بين القرآن والسنة هم شو يقولون وجوب التفريق بين القران بل وجوب التفريق عندهم بين السنتين. السنة, السنة. مستمر عليكم مع ان هذه الامر يقول ان يقرا كليه وراح تسوق في تاريخ التشريع وفي اصول الفقه كل درسك ان له واجب التفريق بين السنه والسنه وبين القران يا بنتي والله لو يموتون ما يستطيعون أن يأتيوا بدليل واحد على هذه القاعدة الفاسدة لذلك كل الأدلة تشير إلى أنه عدم التفريق بين القرآن وبين السنة ومن ثم بين القرآن والقرآن وبين السنة والسنة قواعدنا استقرائية عليها الأدلة كلها قواعدهم يا بنتي ضدنا إذن الأفداد لا يمكن تجتمح بنصوص القرآن واضح. واضح قلت واضح اكيد لا. اكيد لا. ان شاء الله نعم احفظوه لا بد ان يحفظ نعم تقرا قال اما جمله قول المعتزله التي يشتمل على جماعتها هذا كلام من عمك مختيل الله يقطع محسنك فيه؟ لا والله تخسر بل يمكننا الطعنه ولا لا واسهل ما يكون الطعن في هذه المبادئ كل وهذه هذه الاقوال كلها نعم يعني هو يقول انه ما دام انت تعلم انك مسلم فالإسلام يقتضي ان تؤمن بجميع شوفوا المقدمات كيف هذه كلها مقدمات يعني حتى يهيئ الطالب والقارئ الى ان يقبل بايه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 يعني قولهم الاول ما هو ان الله واحد ليس كمثله شيء ليس ليش رايكم هذا صحيح إذا جئت قراتي هنا ان الله القاعده الاولى ان الله واحد ليس كمثله شيء موافق موافق خالف ها ها لا والله واحد ليس كمثله شيء أي ما هي من القران صحيح نوافق؟, نوافق نوافق كيف لا نوافق أنا, بيضة بيضة بيضة انا أقول لللي قال نوافق اصاب ولا اللي قال من نوافق اصاب شوفوا اريد شو ها كلمة حفظ إن شوف إن الطارينة عمانقة. كم ترفسين على أن الله واحد ليس كمثله شيء؟ أن الله واحد فيها شيء؟ ليس كمثله في شيء فيها شيء؟ لا تدركه الأبصار فيها شيء؟ لا تحيط به الأقباطين؟ ما شيء. لكن نقول. الله السميع. حفظ كلمة علي النبي أبي طالب. كلمة حفظ. آه اللي حفظهم الأيام القوارض. نسينا؟ كلمة. الكلمه في ذاتها لكن هو الشيء من وراء الكلام ها وقلت لكم هذا كلام مجمل نقول هذا قول مجمل ودائما الاجمال ليش العلماء يقولون هذا قول مجمل ليش ما هو القول الذي يوصف بالاجمال هو الذي يحتمل الأمرين يحتمل المعنيين تمنوا ضدين احتمل يعني هذه الكلمه اذا قالها مثلا الشيخ شيخنا بن عثيمين والشيخ شحال بن عديم وشيخ صالح فوزان نقول مرحبا ولا لا مرحبا لكن لما يكون هذا القول يقوله من ابو حسين نقول له مالت عليك انت وقوله ما دام المصدر ابو حسين إذن كلمة حق أريد بها إياكم أن تحسنوا الظنان ها أنت اللي قلت حق من واضح عمرت لا توافقين المعتزين المعتزين لو جاقل واحد زائد واحد يساوي اثنين لا أبين أبين ليه؟ ها سأت الظن تقدم جاقل هذا ما ها حط حط حتى عنده ما له كلام نفحصه وبعدين نقول نعم هذا ماء او ليس بماء اجاكم واحسان الظن مصيبتنا اليوم او ما هي يعني انا ما بقول مصيبتنا انه نحسن الظن لا مصيبتنا انه الاعلام والتعليم والثقافه و... يعني الفضائيات مثل ما يقولون ووزارات الأوقاف ووزارات الإعلام والدنيا كلها كلها التيار يعني يأمرنا بوجوب إحسان إيش الفرق بيننا وين يعني أهل السنة قديما إنه أهل السنة مبتدع أو لو, يبي لو يصلي مالش أوه. او والصلاه ولا لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابه الكبار الى ان يذهبوا ويقتلوا ذاك الذي كان يصلي في اكثر من الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له روحوا ايش؟ اقتلوه كلام واضح هي لكن وين يطفق ليه لان الدنيا كلها ها ماشيا في تيار يأمر الناس كلها ويأمر طلاب العلم انه هذا هو الانصاف وهذا هو الدين وهذا هو الخلق وهذه هي الكرامه انه يجب ان نحسن الظن بجميع المسلمين حتى الرافضه اليوم يراد ان نحسن بهم الظن وبعقائدهم كيف انا ما أعرف. احسن الظن شفقو يا بنتي قل لا ها والله شقوا ما عاد فينا شيء يسمع صلاة ها شيء حتى الراقد النعام حتى الراقد بل زاد الأمر يقول حتى النصام ما يستسميه كفالة إيوه رح الله رحم الله إيش عد إيش عد بعده القرآن يكفرهم السنة يكفرهم إحنا الكفر اللي كفره القرآن والسنة قال تقرئي لا إيش حرام عليه ما ما جاءكم الحجابات خلاصون على دين وانا ها إلهي اليوم اللي يراد بنا هذا فكيف نستطيع نوفق انا أعرف وبيقول انتم تمشون ضد ايش؟ الرياح ليه قدركم ها, ها؟ انتم تمشون ضد لكن لا تخافوا ليه الغرباء هو الحق والحق يحتاج صبر لا شيء ويحتاج يعني وقوف عنده لكن هذه مصيبتنا لنا مصيبة كل بني جنسنا حولنا، هاه؟ ضدنا، ضدنا. أحسن الله كيف احسن؟ هذا أبو حسين، أبو حسين أحسن بعضنا، إيه بصير؟ يقول ان الله واحد لا. ليس كمثله شيء. وهو يضمر وإذا جاء يشرحها اسمع أشكو. يريد بهذا تعطيل جميع. صفات الله عز وجل علية كيف نحسن بس؟ أظن الكلام واضح نعم, نعم. يدي على كل نقف اقرأوا كلام ها أبطل. أنا عندي مبتسين كل نقطة من هذه النقاط لهذه القواعد القواعد الخمس كلها أجملها هون ها أجملها هنا وذكرها ونبل ايش العبارات التي ممكن نتفق عليها ايش العبارات التي ممكن او وجه الموافقه او وجه المخالف كلمه علي بن ابي طالب والله ابراص كلمه محقن اريد بها وهكذا يسلكون هذا مسلكهم وذي العقلاء لا شيء اذكياء لا هم ناسا اذكياء لا هم ناسا اذكياء لا هم ناسا اذكياء الخالق اللي جايه ارض العلم عليكم ان بقى البريد ايش عندما نتفاهم علي اذا تحلوا الآذان أنا والله ما نتحلوا الآذان اما هذا لا هذا ما يقول اتكأت أنا تحليك وتكأت ويلف ويلف ويلف ويلف وبرخيت <during the Bible> اتكأت أمور نفس الكلام لكن عنده ايش عنده ذكاء وعنده حيلة عرض لذلك لا ترضى عليهم مثل هذه الأمور هذا هو ما يراد يعني بالأمة كلها في هذه السورة في العقيدة